وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْخِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالطَّالِيمٌ وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعدا من المال قال إن الله أطفاه عليكم وزاده بسحة في العلم والجسم والله يقي ملكه من يشاء والله واسع عليم والله يبتمي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال له نبيهم ان ايه ملكه ان ايه ملكه ان ياتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك ال موسى و ال هارون و تحمله الملائكه إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم